وقد أخذ ميثاقكم إِن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيَاتٍ بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 تَجْرِي من تحتها الأنهار خالدين فِيهَا ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات لله ثبث من نوركم قيل رجعوا وراءكم يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَكَرَّبْتُمْ وَرَبَّ اسْتَغْفَرْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ غرقوا بالله العرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فجته ولا من الذين كفروا. ما أوانكم هي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 وكثير منهم فاسقون اعلموا أَنَّ الله يحيي الْأَرْضَ بعد موتها قد بينا لكم الْآيَاتِ لعلكم تَعْقِلُونَ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 والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه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 ومن يتول فإن الله هو العني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بِالْقِسْطِ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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين استبعوه رأفة ورحمة ورهبانية مَا ابتدعوها ما كسبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما ورعايتها فآثين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلَكُمْ نُورًا تَنْشُونَ بِهِ وَيَوْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ لَئِنَّ لَيَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ